السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل هذا الدين يسرا وأودع في اختلاف علمائها خصوصية وسرا أحمد القدير أن فتح لنا أبواب الهداية وخلع على الدالين عليها خلع التوفيق والعناية ونشر على القائمين بها ألوية الولاية فهم المرتقون على معراج إرايتي إلى الغاية والنهاية ولسان حال المقتدي بهم ناطق بحسب وكفاية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الواصف علماء أمته بالوراسة النبوية والواعد فقهائها بالخيرية الأبدية والمشير على اختلافهم بالرحمة الأزلية صلى الله عليه وعلى آله الدرر وصحابته الغرر والتابعين أهل الرأي والأثر ومن تبعهم إلى يوم الدين والمحشر وسلم تسليما كثيرا ما استمدت الأقلام من حنيفة العراق وجرى نعمان الفقه في الأعراق وأما فلما كان تمام الشكري من حسن الوفاء ونقصه وجه من وجوه الرضا باللفاء ولشت من هذا الباب ناظما فرائد الشكري في سلك الاعتراف للمنتدى الإسلامي بالشارقة ولاحظا بعين العرفان نجوم عوارفه البارقة أن قيض للعبد الفقير التطفل على مائدة المذهب النعماني والإدلاء في قاموس المحيط الحنفي وأتاح له هذه الفرصة على وزي ذرعه وانقباض ذراعه سائلني المولى عز وجل له التوفيق والسدد والعون والمدد وهذه كلمة أريد أن ألقيها على مسامعكم في مدارس المذهب الحنفي وسماتها أو جستها في تمهيد وبابين يشتملان على فصول وخاتمة داعياً الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل سائله القبول والغفر عن الزلل فهو حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم. تمهيد من المستفيض جدا لدى المشتغلين بالعلم وخصوصا لدى المتخصصين في دراسات الفقه الإسلام العام أن النسبة في قولنا المذهب الحنفي على وجهين نسبة لفظية ونسبة فقهية أما النسبة اللفظية فهو منسوب إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن سابت رحمه الله تعالى وأما النسبة الفقهية فهو منسوب إلى الإمام وأصحابه رحمه الله تعالى وهذه النسبة عن النسبة الثانية النسبة الفقهية وهذه النسبة هي التي أثارت اهتمام الدارسين في الفقه الإسلامي واستفزت همم الباحثين في مذاهبه ومدارسه على اختلاف مناهجهم استدلالا وتأصيلا وعلى تعدد طرقها استنباطا وتفريعا ومن ثم أجد نفسي ملجأا ولو في نبذ من هذا التقرير أن أعرج على هذه النسبة كتمهيد لما نحن بصدده فأقول وبالله التوفي يعتبر المذهب الحنفي في مرحلته التأسيسية من حيث ماهيته أو بتعبير آخر من حيث مادته الفقهية مشاكلاً أي مذهب من المذاهب الأخرى في تشخصه من أسين هما أصوله الفقهية وفروعه الفقهية بيد أنه يباينها في نسبة هذين الأسين إلى المذهب إذ أن نسبتهما إليه نسبة الأصول أصول المذهب وفروع المذهب إذ أن نسبتهما أي نسبة الأصول والفروع إليه إلى المذهب في هذه المرحلة أي في المرحلة التأسيسية من المذهب من قبيل نسبة المركب إلى المركب لا من قبيل نسبة المركب إلى أصول المذاهب الأخرى وفروعها منسوبة إلى أئمتها أصول المذهب الحنفي وفروع المذهب الحنفي منسوبة لا إلى إمام واحد بل إلى جملة من الأئمة كما سيأتي بيانه وبيانه إن أصول المذهب الحنفي وفروعه في مرحلته التأسيسية عبارة عن مزيج من اجتهادات عدة أئمة مجتهدين وخليط من آرائهم العلمية المستقلة منسوبة باعتبار النفض إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وباعتبار الحقيقة إلى الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر رحمهم الله فهو في واقعه الفقهي مذهب جماعة لا مذهب فرد وقد ينبذ القلب لكنه سر هذه الخصوصية فيجده يجد سر هذه الخصوصية ألا وهي أن المذهب الحنفي مذهب جما على مذهب بر فيجده في سببين من عدة أسباب لهما أعظم التأثير في إيجاد هذه الخصوصية لهذا المذهب السبب الأول طريقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله في تدوين المسائل شهدت حلقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى طريقة عجيبة في تدوين المسائل وتفقيه طلابها امتازت عن غيرها من الحلق فهو لم يستبد بالرأي في تقرير المسائل وإثباتها في قراطيس أصحابه وطلابه وإنما كانت المسألة الواحدة وإنما كانت المسألة الواحدة تحك في حلقته الأيام والأشهر طرحا فتداولا فبحثا فإنصاطا فاختلافا فاستدلالا فاعتراضا وإيرادا ثم اتفاقا وإجماعا وبعد ذلك تدون وتثبت يقول العلامة الكوسري رحمه الله تعالى أنقل لكم عبارة العلامة الكوسري يقول وطريقة أبي حنيفة في تفقيه أصحابه أنه كان عند مدارسته المسائل مع أصحابه يذكر احتمالا في المسألة فيؤيده بكل ماله من حول وطول ثم يسائل أصحابه أعندهم ما يعارضونه به فإذا وجدهم مشوا على التسليم بدأ هو بنفسه ينقض ما قاله أولا بحيث يقتنع السامعون بصواب رأيه الثاني فيسائلهم عما عندهم في الرأي الجديد فإذا رأى أنه لا شيء عندهم أخذ يصور وجها سالسا فيصرف الجميع إلى هذا الرأي الثالث وفي آخر الأمر يحكم لأحدها بأنه هو الصواب بأدلة ناهضة وهذه طريقة في التفقيه امتاز بها أبو حنيفة وأصحابه انتهت عبارة الكوثري جاء في مناقب الإمام أبي حنيفة للموفق ابن أحمد المكي رحمه الله تعالى هذه العبارة يقول فوضع أبو حنيفة رحمه الله مذهبه شورا بينهم لم يستبد فيه بنفسه دونهم اجتهادا منه منه في الدين ومبالغة في النصيحة لله ورسوله والمؤمنين فكان يلقي مسألة مسألة يقلبهم ويسمع ما عندهم ويقول ما عنده ويناظرهم شهرا أو أكثر من ذلك حتى يستقر أحد الأقوال فيها ثم يثبتها القاضي أبو يوسف في الأصول حتى أثبت الأصول كلها وكذلك جاء في مناقب أبي حنيفة للموفق المكي كان أبو حنيفة إذا جلس جلس حوله أصحابه القاسم بن معنن وعافية بن يزيد وداود الطائي وزفر بن الهذيل وأشكالهم فيتطارحون مسألة فيما بينهم فيرفعون أصواتهم ويكسر كلامهم فيها فإذا أخذ أبو حنيفة في الكلام سكتوا أجمع فلم يتكلموا حتى يفرغ من كلامه فإذا فرغ اشتغلوا بهتحفظ ما تكلم به في المسألة فإذا حكموها أخذوا في مسألة أخرى وهكذا فقلنا من أسباب هذه الخصوصية طريقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في تدوين المشائل قلنا أن المسألة الواحدة كانت تحق في حلقة الإمام أبي حنيفة الأيام والأشهراء كما أسلفنا وكما بينا لكم ذلك وبعد ذلك قلنا تدون وتثبت تلك المسألة ومن الحقيق أن لا نذهل عن رجال هذه الحلقة التي يتصدرها الإمام الأعظم رحمه الله تعالى ويمسل هالتها أئمة الحديث والفقه واللغة والزهدي. يعني حلقة الإمام أبي حنيف رحمه, رحمه الله تعالى كانت مكتزة بالعلماء بل بأئمة العلماء بالأئمة منهم لا مجرد طلاب العلم فكان في هذه الحلقة أئمة الحديث وأئمة اللغة وأئمة الزهدين جاء في مناقب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى للحافظ ابن أبي العوام قال كان أصحاب أبي حنيفة الذين دونوا معه الكتب أربعين رجلاً كبراء الكبراء وفيه أيضا كان أصحاب أبي حنيفة الذين دولوا الكتب أربعين رجلا فكان في العشرة المتقدمين أبو يوسف أبو يوسف وزفر بن الهذيل وداود الطائي وأسد بن عمر ويوسف بن خالد بن السمتي ويحيي بن زكري بن أبي زائدة وهو الذي كان يكتبها لهم ثلاثين سنة وجاء في عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان للصالح الدمشق رحمه الله تعالى هذه العبارة كنا عند وكيع بن الجراح يوما فقال رجل أقطأ أبو حنيفة فقال وكيع كيف يقدر أبو حنيفة أن يقطئ ومعه مثل أبي يوسف وزفر ومحمد في قياسهم واجتهادهم ومثل يحيى بن زكري بن أبي زائدا وحفص بن غياس وحبان ومنذل ابني علي وحفص في حفظهم الحديثة ومعرفتهم ومثل القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود في معرفته باللغة العربية وداود بن نصير الطائي والفضيل بن عياض في زهدهما وورعيما من كان أصحابه هؤلاء وجلساؤه لم يكن يخطئ لأنه إن أخطأ ردوه إلى الحق ثم قال وكيع الذي يقول مثل هذا كالأنعان بل هم أضل سبيلا فهذه الحلقة كان يمثل هالتها مثل هؤلاء الأئمة فهذا هو السبب الأول في هذه الخصوصية لمذهب الإمام أبي حنيف رحمه الله تعالى أنه مذهب جماعة لا مذهب فرد السبب الثاني بلوغ أصحابه طبقة الاجتهاد تأثر المذهب الحنفي في المرحلة التأسيسية له بآراء مجموعة من العلماء لا يمثلون الطرز الفقهية فعس بل يمثلون أرقى وأعظم وأخطر طبقة من طبقات الفقهاء ألا وهي طبقة المشتهدين المطلقين فأصحاب الإمام رحمه الله كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن رحمهم الله الذين دونوا المذهب. وإن كانوا من طلابه وتفقهوا على يديه إلا أن كل واحد منهم قد بلغ طبقة الاجتهاد يعني اجتهاد المطلق في قد بلغ طبقة الاجتهاد المطلقي التي تؤهل أي هذه طبقة التي تؤهله لأن يكون متبوعا لا تابعا بل هكونهم أصحاب تأصيل وتفريع. غير أنهم لفرط،, لفرط تأدبهم مع أستاذهم لم يظهروا الاستقلال, لم يظهروا الاستقلال بل ظلوا مستظلين بظله منتمين إليه حتى عدوا من المشتهدين المطلقين المنتسبين إلى الإمام أبي حليف يقول شهاب الدين المرجاني رحمه الله تعالى في كتابه ناظورة الحق أنقل لكم عبارة الشهاب فكيف يكون هو من المجتهدين في الشرع دون أبي يوسف ومحمد وزفر؟ رحمهم الله ضراغ غابات الفقه وليوس غياض النظري غير أنهم لحسن تعظيمهم للأستاذ وفرط إجلالهم لمحله ورعايتهم لحقه تشمروا على تنويه شأنه لاعتقادهم أنه أعلم وأورع وأحق للاقتداء به والأخذي بقوله وأوثق للمفتي وأرفق للمستفتي ومن ذلك الوجه إمتازوا عن المخالفين كالأئمة السلاسة والأوزعي وسفيانا وأمثالهم لا لأنهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد المطلقي في الشرع ولو أنهم أولعوا بنشر آرائهم بين الخلق وبسها في الناس والاحتجاج لها بالنص والقياس لكان كل ذلك مذهبا منفردا عن مذهب الإمام أبي حنيفة مخالفا له فأصحاب الإمام رحمهم الله أجمعين كل منهم قد بلغ درجة الاجتهاد المطلقي الذي تأخيل أن يكون صاحب مذهب مستقل مستبد بآرائه وأصوله وفروعه إلا أنهم آسروا الانتزام وآسروا الانتساب إلى الإمام أبي حنيفة رحمهم, رحمهم الله أجمعين وبما أن هذه المرحلة من المذهب الحنفي هي التي وسمت بفقه العراق أو مدرسة الرأي على نمط أشهر وأوسع من قبل مما يجدر بالعراق أن تكون نواة المذهب الحنفي عطفنا لزاما إلى التحدث عن مدرستها التي هي بمثابة الأم للتوسعات المدرسية للمذهب وانتشاراتها ثم بالوقوف على تعريف المذهبي. بأنه مختص به المجتهد من الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية المستفادة من الأدلة الظنية والنظر في الواقع الفقهي لكل المذاهب وهو أن كثيرا من المسائل المدونة في كتبها ليست منصوصة عن صاحب المذهب بل هي تخريجات علماء المذهب يتجلى يعني بالنظر إلى تعريف المذهب وبالنظر إلى الواقع الفقهي أن كثيرا من المسائل الموجودة والمدونة في كتب المذاهب ليست هي مسائل منصوصة عن الإمام بل هي تخريجات من علماء المذهب يتجلى بهذه النظرين يتجلى المراد بالأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية المذكورة في تعريف المذهبي بأنها تشمل نوعين من المسائل المسائل التي نص عليها المجتهدون والمسائل التي خرجها علماء المذهبي. والنوع الثاني نسبته إلى صاحب المذهبي أي المسائل المخرجة على قول صاحب المذهب والنوع الثاني نسبته إلى صاحب المذهب باعتبار كونها مخرجة على أصوله وقواعده وعليه أي إذا نظرنا هذه النظرتين نظر إلى تعليف المذهبي. ونظر إلى الواقع الفقهي فعليه فالمذهب الحنفي مع عدم ذهلنا عن شموليته وتوسعه وسعته سري بالمسائل التي لم تروى عن الإمام وإنما هي نتاج علماء المذهب الأعلام على اختلاف طبقاتهم الاجتهادية والتخريجية والترجيحية ومن هؤلاء العلماء من كانوا يمثلون مدارس للمذهب الحنفي حيث ربعوا بالبلاد وصقعوا فيها مما يعوجنا على التحدث عن بعضها وعن سماتها حسب ما يقتضيه المقر الباب الأول نتكلم فيه عن المدرسة العراقية إن مجرد التطرق للحديث عن المدرسة العراقية بمسابة الخوض في تاريخ المذهب في تاريخ المذهب الحنفي خصوصا في مرحلة الأولى يعني المرحلة التأسسية لاستبدادها بها لاستبداد المدرسة العراقية بها بالمرحلة الأولى من المذهب الحنفي لاستبدادها أي المدرسة العراقية فيها أي بالمرحلة الأولى من المذهب دون غيرها من المدارس وبما أن رأي بعض الباحثين استقر على تقسيم مراحل المذهب الحنفي التطورية لسلاسة مراحلة وهي نشؤه نشوء المذهب يعني وتوسعه واستقراره فبالتالي تنقسم مراحل المدرسة العراقية عليها أي على هذه المراحل الثلاثة للمذهب الحنفي إلا أنني بما يتعلق بالمدرسة العراقية اهتممت بالمرحلتين الأوليين فقط وذلك لتميزها في الأولى واستقلالها بها بالمرحلة الأولى الاستقلال للمدرسة العراقية بالمرحلة الأولى دون غيرها ولكونها في الثانية أي في المرحلة الثانية وهي مرحلة التوسع للمذهبي ولكونها في الثانية متممة للأولى ومفعمة بالإسرائي على مشارقة غيرها من المدارس فيها يعني المرحلة الثانية للمذهب الحنفي لم تستبد المدرسة العراقية بها بالمرحلة الثانية بل شاركتها أي شاركت المدرسة العراقية غيرها من المدارس كما سيأتي بيانهم أما المرحلة الأولى فقد استبدد المدرسة العراقية بها أما المرحلة الثالثة فسمة التكرار التي عليها أعزرتني في غض النظر عنها المرحلة الثالثة وهي مرحلة استقرار المذهب هذه مرحلة تبدأ بإهلال القرن الثامن الحجري هذه المرحلة رأى بعض الباحثين أنسب ما ما توصف هذه المرحلة به هي هو وصف التكرار لأن الكثير من الإبداع الذي كان موجودا في المراحل الأولى لم يكن موجودا في هذه المرحلة في مرحلة الاستقرار الإبداع والإنتاج بالجديد والحديث لم يكن موجودا في هذه المرحلة بل هذه المرحلة اكتفت فقط بالشروح وبالحواشي والتعليقات والنقد والرد وما أشبه ذلك من هذه الأمور التي تعتبر أو توصف إن لم تكن العبارة بماذا؟ بسمة التكرار فلأجل هذا نحن غضبنا النظر عن هذه المرحلة واكتفينا فقط في الكلام بالمرحلتين الأوليين المرحلة الأولى للمدرسة العراقية المرحلة التأسيسية وكما قلنا لكم الكلام عن المدرسة العراقية والمرحلة الأولى للمدرسة العراقية هو في الحقيقة كلام عن المرحلة الأولى للمذهب الحنفي يعتبر الإمام أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله رجال هذه المرحلة التي نستطيع أن نعبر عنها أي عن هذه المرحلة, المرحلة الأولى للمذهب الحنفي أو المدرسة العراقية نستطيع أن نعبر عنها بأنها, بأنها عبارة عن أصولهم أي أصول الإمام وأصحابه عن أصولهم وفروعهم الفقهية ولنحوط علما أن أصولهم أي أصول الإمام وأصحابه على قسمين مأسورة عنهم وغير مأسورة عنهم يعني أصول الإمام وأصحابه منها ما أسرت عنهم رويت عنهم ومنها ما لم تأسر ولم تروع عنه. أما المأسورة الأصول الاستنباطية الأصول والقواعد التي يستنبط المجتهد الأحكام والحكم على المسائل منها المأسورة فكالأصول الاستنباطية العامة الأصول في شمال أصول عامة وأصول تفصيلية التي أسرت عن الإمام وأصحابه رحمهم الله الأصول الاستنباطية العامة التي أثرت عن الإمام مباشرة واتفقوا عليها وهي سبعة الأصول العامة سبعة أثرت ورويت وصرح الإمام بها الكتاب أولا وفي المقدمة وقبل كل شيء الكتاب ثم السنة هذه الأصول العامة التي أسردها عليكم وأقولها لكم مرتبة ترتيبا تقديميا يعني باعتبار التقديم الكتاب إذا قلنا الكتاب ثم السنة معنى هذا الكتاب مقدم على السنة والسنة مقدم على ما بعدها الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والإجماع والقياس والاستحسان والعرف هذه الأصول السبعة التي أسرت ورويت عن الإمام مباشرة أما غير المأسورة فكالأصول لاستنباطية التفصيلية التي مدونة في كتب أصول المذهبي التي خرجها واستنبطها على أقوالهم فيما بعد علماء المذهبي أكثر الأصول الموجودة في كتب أصول المذهب كما سنتحدث عن هذا بالتفصيل إن شاء الله في كلامنا عن مدرسة ما وراء النهر أو المدارس الأخرى أكثر كتب الأصول الموجودة والأصول الموجودة في كتب الأصول كأصول البزدوي وأصول السرخسي وما أشبه ذلك هي أصول استنبطها علماء المذهب من فروع ومسائل الأئمة الإمام حنيفة وابو يوسف محمد وزفر استنبطوا هذه الأصول من مسائلهم ومن أحكامهم ومن فروعهم أما هؤلاء الأئمة فلم تروا عنهم أصولهم التفصيلية وقد مر سابقا أن أصحاب الإمام مشتهدون مطلقون والمشتهد المطلق له أصوله وقواعد الاستنباطية التي قد يوافق غيره من المشتهدين في بعضها وقد يستقل عن غيره في البعض الآخر بالبعض الآخر منها فمعنى هذا إذا كان أصحاب الإمام كأبي يوسف ومحمد وزفر قد بلغوا طبقة الاجتهاد المطلق فإذا لهم أصوله قد يستقلون ببعضها وقد يوافقون ببعض هذه الأصول أو في بعض هذه الأصول أئمة, أئمة كالإمام أبي حنيف أو غيره شأنهم شأن المستهد المطلق الذي يوافق غيره ويخالف غيره فمن هنا إذا هؤلاء بلغوا طبقة الاجتهاد المطلقي إذن حتما ستكون لهم أصول وقواعد استنباطية يستقلون ببعضها ومن هنا امتازت المدرسة العراقية في هذه المرحلة أي في المرحلة في المرحلة التأسسية أو مرحلة النشر امتازت المدرسة العراقية بوضع أصول لأئمة المشتهدين إزاء أصول الإمام صاحب المذهب هذه ميزة عراقية أو ميزة لمذهب الحنفين وضعت أصول أئمة مشتهدين كل واحد بلغ درجة اجتهاد المطلب وضعوا أصولهم إزاء أصول صاحب المذهب وهو الإمام ابو حديف رحمه الله تعالى وإن كانت أي هذه الأصول أصول أصحابه وإن كانت تخالفه في بعض تخالف الإمام أبا, أبا حنيفة أو تخالف أصوله في بعضها لكن المدرسة العراقية في هذه المرحلة وضعت أصول هؤلاء مع أصول الإمام اعتباراً منها للجميع أصول مذهب واحد اعتبرت هذه الأصول وهي أصول أئمة لا أصول إمام، أصول أئمة اعتبرت هذه الأصول كلها أصول مذهب واحد ومن الضروري جدا إذا تغايرت الأصول أن يظهر أثر هذا التغاير في المسائل والفروع حتى عد مخالفة الصاحبين فيها أي في الفروع في المسائل حتى عد مخالفة الصاحبين فيها للإمام في سلسي المذهب الخلاف الموجود في المسائل وفي الفروع بين الإمام والصاحبين عدها عدّ هذه المخالفات أو عدّ هذا الخلافة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه إن صحت النسبة, إن صح إن صحت النسبة إليه في كتابه المنخول عد هذه المخالفة في ثلثي المذهبي. ومثل هذه المخالفات من مثل هؤلاء الأئمة أي الإمام يوسف محمد وزفر لا تعد إطلاقاً من باب مخالفة المتبع مذهب إمامه بل تعد من لداته مخالفة المجتهد مجتهدا اخر اذا كانت مخالفته المتبع إذا كانت من باب مخالفه المتبعي لمذهب امامه ما تكسر هذه المخالفه الى هذه الدرجه او الى هذا الحد كما هو معروف وواضح بالواقع الفقهي مخالفه المتبعين المذاهب لصاحب المذهب للامام المذهبي ما تصل هذه المخالفه إلى هذا الكم والى هذا الحد والى هذه الدرجه ثلثينا مثلا فإذا هذه المخالفه لا تعد من مخالفة المتبعين لصاحب المذهب وإنما من باب مخالفة المشتهد مجتهداً آخر وهذه أيضاً ميزة عراقية أخرى إذ وضعت أي المدرسة العراقية آراء أئمة المشتهدين في المسائل والفروع كسرت مخالفتهم لصاحب المذهبي إزاء آراء صاحب المذهب اعتبارا لكل هذه الآراء مذهبا موحدا آراء الإمام أبي نوسف وهو مستهد مطلق مستقل وأراء الإمام محمد وهو مستهد مطلق مستقل وهذه آراء الإمام أبي حنيفة وضعت هذه الآراء وجمعت هذه الآراء في كتاب واحد في مذهب واحد وعد هذا كله مذهب أبي حنيفة حتى قالوا تارة الفتوى على قول أبي حنيفة وتارة على قول أبي يوسف وتارة على قول محمد وأحيانا على قول زفر رحمه الله أجمعين وفي الحقيقة البحث عن أسباب هذه المخالفات المخالفات التي حصلت بين الإمام والصاحبين أو الأصحاب والبحث عن أسباب هذه المخالفات من قبيل البحث عن عوامل تكوين شخصيات هؤلاء الأئمة العلمية يعني إذا نحن أردنا أن نتطرق لاسباب هذه المخالفات نحن دخلنا في الشعاب كثيرة وفي مسالك عديدة ألا وهي التطرق إلى شخصيات هؤلاء الأئمة الإمام يوسف ومحمد وزفر والحسن إلى شخصياتهم العلمية مواهبهم وكفاءاتهم العلمية والتأثير والتأثير الذي حصل باعتبار شخصياتهم إذا نحن درسنا هذه الدراسة أو بدأنا في الكلام أو في هذه الدراسة خرجنا عن مقصودنا وعن ما نحن بصدده فلأجل هذا أنا أقول أسباب هذه المخالفات دراستها والبحث عنها والكلام عنها من قبيل دراسة والبحث عن عوامل تكوين شخصيات هؤلاء الأصحاب العلمية ووصولها إلى طبقة الاجتهاد المطلق لأن كما قلنا لكم هذه المخالفات ما حصلت إلا بعامل قوي عامل مهم جدا وهو أنهم قد وصلوا طبقة الاجتهاد المطلقين مما لسنا بصدد ذكره في هذه العجالة لكن بالوقوف قليلا عند هذه الشخصيات العظيمة نستطيع أريد أن أقف بعض الوقفات عند شخصيات هؤلاء الأئمة العلمية نستطيع أن نضيف أموراً تعتبر خصوصيات للمدرسة العراقية في هذه يعني في المرحلة التأسيسية نتكلم عن بعض هذه الوقفات فإذا ما نظرنا إلى شخصية الإيمان أبي يوسف رحمه الله تعالى الذي يعد أول من جمع الإمام أبو يوسف يعد أول من جمع بين طريقة أهل الرأي وأهل الحديث من فقهاء هذه المدرسة أنتم تعلمون قبل الإمام أبي حنيف رحمه الله تعالى وقبل شيخي حمد كانت هناك مدرستان عظيمتان مدرسة أو, طريق أو هناك طريقة, طريقة كانت هناك طريقتان عظيمتان في الفقه طريقتان في الفقه طريقة أهل المدينة وتسمى بطريقة... طريقة الحجاز وتسمى بطريقة أهل الحديث وطريقة العراق أو طريقة الكوفة وتسمى بطريقة أهل الرأي فكانت هناك مدرستان عظيمتان مدرسة الحديث مدرسة الرأي وكل المدرستين وكل الطريقتين وكل المنهجين في التفقه والتفقه والفقه فالإمام أبو يوسف رحم الله ولا نعني في قولنا طريقة أهل الحديث أنه ما كانوا ينظرون إلى الرأي البتة أو ما كانوا يستعملون الرأي أو ما كانوا يقتنعون بالرأي المراد بالرأي الفقه والتفقع والغور في المسائل والتفكير والنظر إلى أبعاد النصوص أو ما وراءها هذه النصوص والغور في في والتعمق في هذه النصوص والأدلة فلا نعني نحن في قولنا مدرسة أهل الحديث أو أهل الحديث أو علماء الحجاز الذين كانوا في ذلك الوقت لا نعني أنهم ما كانوا ينظرون في الرأي وإنما نقول أهل الحديث وأهل الرأي باعتبار الغلبة وباعتبار منهجية معينة وطريقة معينة أهل الحديث كانت لهم منهجية معينة وكانت لهم منهجية مشتقلة ولكنهم كانوا ينظرون في الرأي أيضا وأهل الرأي لا نعني بقولنا أهل الرأي أنهم ما كانوا ينظرون في النصوص وفي الأحاديث وهذه الفكرة وللأسف الشديد عمت عند الكثير من العوام وبعض الطلاب العلم عمت هذه الفكرة لأن قولنا علماء الرأي فقهاء الرأي أهل الرأي أي أنهم لا ينظرون في الحديث ولا يقتنعون بالحديث ولكن قولنا أو في الحقيقة أهل الرأي أي أن السمى الغالبة التي غلبت عليهم النظر ودقة الرأي ولهم منهجية ولهم أخذل بالنصوص وبالأحاديث وعمل اقتناع ولكن لهم منهجية غلبت عليها الرأي فوسموا بأهل الرأي فإذا أهل الحديث كانوا ينظرون في الرأي وأهل الرأي كانوا ينظرون في الحديث ويعملون بالأحاديث لكن الإمام أبو فإذا المدرستان عبارة عن منهجي الإمام أبو, في الفقه وفي الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى جمع بين هاتين الطريقتين طريقة أهل الحديث في الفقه وطريقة أهل الرأي في الفقه فإذا ما نظرنا نعيد العبارة فإذا ما نظرنا إلى شخصية أبو يوسف رحمه الله الذي يعد أول من جمع بين طريقة أهل الرأي وأهل الحديث من فقهاء هذه المدرسة والذي يعد جامعاً بين فقهي أبي حنيفة وابن أبي ليلى القاضي وأول من تولى القضاء من فقهائها ردحا غير قصير مع حفظه للمغازي كما تحملها عن إمامها محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى هذه النظرات وهذه الوقفات مع شخصية الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى نتكلم عن نتائجها فيما بعد إن شاء الله وإذا ما نظرنا إلى شخصية الإمام محمد رحمه الله تعالى الذي تلقى فقه العراق كاملا وتلقى فقه الهجاز كاملا وفقه الشام كذلك تلقى فقه العراق لأنه تفقها على الإمام أبي حنيفة كما تعلمون ثم أكمل تفقوها هو على الإمام أبي يوسف وعلى الإمام زفران رحمهم الله أجمعين وعن غيرهم كالإمام سفيان بن سفيان السوري وغيرهم من الأئمة أخذ فقه العراق بهذا الاعتبار وأخذ فقه الحجاز كاملا لأنه تفقها على إمام الحجاز وهو الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى سمع منه الحديثة وسمع أخذ منه الموطة وجمع كذلك فقه الشام كاملا لأنه تفقها ودرس وأخذ العلم عن الإمام إمام الشام الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى فإذا ما نظرنا إلى شخصية محمد بهذه الاعتبارات وصقله القضاء أيضا صقل الإمام محمد عن القضاء كما صقل الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى لأنه تولى القضاء لهارون الرشيد, الرشيد بالرقة مع إمامته في اللغة حتى عد ممن يحتج بقولهم فيها في اللغة أريد أن أنقل عبارة نفيسة للإمام ملك العلماء الكاساني رحمه الله تعالى في بلوغ الإمام محمد درجة الإمامة في اللغة وإنه ممن يصلح الاقتداء به في الأمور اللغوية قال ملك العلماء الإمام الكاساني رحمه الله تعالى في كتاب بدائع الصماء ومن الناس من طعن في تفسير محمد في كلمتين ذكرى في كتاب الزكاة وطعنه مردود عليه وكان من حقه تقليد محمد إذ هو كما كان إماما في الشريعة كان إماما في اللغة واجب التقليد فيها كتقليد نقلة اللغة كأبي عبيد والأصمعي والخليل والكشائي والفراء وغيرهم وقد قلده وقد قلده أبو عبيد القاسم بن سلام مع قدره واحتج بقوله وسئل أبو العباس سعلب عن الغزالة فقال هي عين الشمس ثم قال أما ترى أن محمد بن الحسن قال لغلامي يوما انظر هل دلكت الغزالة يعني الشمس وكان سعلب يقول محمد بن الحسن عندنا من أقران سيبويت وكان قوله حجة في اللغة فكان على الطاعن تقليده فيها هذه مكانة الإمام محمد بن حسن رحمه الله تعالى في اللغة فهذا أيضا, أيضا معيار من معايير شخصية الإمام محمد بن حسن لا نقفل عنه. قال مع إمامتي في اللغة حتى عد ممن يحتج بقولهم فيها وإذا ما نظرنا إلى شخصية الإمام زفر رحمه الله الذي اشتهر بحدة قياسه ودقته وفوق هذا كله شخصية إذا ما نظرنا شخصية أستاذهم الإمام الأعظم رحمه الله تعالى التي تعد جامعة لهذه الخصال وزيادة نصل إلى أمور تصبغ هذه المرحلة بلون من التمييز والانفرات على نمط نبينه في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى يعني هذه الوقفات مع هذه الشخصيات العلمية وهذه الامتيازات التي امتازت المدرسة العراقية بها نصل إلى نتائج هذه نتائج نستطيع أن نعبر عنها بسمات للمدرسة العراقية نسردها إن شاء الله في الفصل الثالث من هذا البحث هذه الأمور التي امتازت بها المدرسة العراقية تعد نزراً يسيراً من نتائج الوقوف على مواهب شخصيات الإمام وأصحابه العلمية وملامحها الاجتهادية وإذا أضفنا إليها ما شبق تحريره أو تقريره استطعنا أن نستخلص بعض سمات هذه المدرسة في مرحلتها الأولى وهي التأسيسية ويقل بعض للبحديث عنه في آثار هذه المرحلة التدوينية كما يأتي نتكلم الآن وندخل الآن في الكلام عن آثار هذه المرحلة المرحلة الأولى التدوينية التأليفية يعني في هذه المرحلة سلاسة آثار تدوينية وهي الآثار التأصيلية أي الآثار التي كانت في الأصول الآثار الاستدلالية في الأدلة الآثار التفريعية في الفروع والمسائل أولا الآثار التأصيلية يعد الإمام أبو يوسف رحمه الله أول من جمع أصول مذهب أبي حنيفة ودونها إلا أنه بكل أسف لم يصل إلينا شيء من هذا الجمع أريد أن أنقل لكم شاهدا على أن الإمام أبا يوسف رحمه الله تعالى يعد أول من جمع أصول الإمام أبي حنيفة يقول الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده الى طلحه ابن محمد ابن جعفر قال طلحه بن محمد بن جعفر يقول يعني وابو يوسف مشهور الامر ظاهر الفضل وهو صاحب ابي حنيفه وافقه اهل عصره واول من وضع الكتب في اصول الفقه على مذهب ابي حنيفه يقول العلامه الكوسي رحمه الله تعالى بعدما نقل عباره الخطيب البغدادي او عبارة طلحة بن محمد بن جعفر في الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى يقول العلامة الكفثري في كتابه حسن التقاضي يقول فأوليته أي أولية الإمام أبي يوسف فأوليته في وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة لا تنافي أولية الشافعي في وضع الكتب في أصول الشافعية بل صنيع الشافعي في مناقشة من تقدمه في مسائل الأصول في كتبه من أجل الأدلة على أن أوليته بالنظر إلى مذهبه فقط لا مطلق المذاهب أو عموم المذاهب قلنا الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى هو أول من جمع أصول مذهب الإمام بحنيفة وبكل أسف لم يصل إلينا شيء من هذا الجمع وبقيت هذه الأصول تشع تحت كم من هائل من المسائل التي أملاها الإمام على أصحابه حتى تجشم الأمر من بعدهم لإبرازها وإظهارها كما تقدم كما قلنا لكم إن هذه الأصول استنبطها علماء المذهب بعد الإمام أبي حنيف وأصحابه وإن حصل في بعضها اختلاف في صحة نسبتها إليه لاختلاطها بأصول أصحابه هناك حصل خلاف في أن هذا الأصل هل هو منسوء إلى الإمام حنيفه هل هو حقاً أصل من أصول الإمامة بحنيفة أو لا حصل اختلاف في بعض الأصول في نسبة بعض الأصول إلى الإمامة بحنيفة وسبب هذا الاختلاف اختلاط أصول الإمامة بحنيفة بأصول أصحابه كما قلنا لكم سابقا أن الأصول ضمت وجمعت في مذهب واحد لاختلاطها بأصول أصحابه الذين هم أيضا لم تؤثر عنهم أصولهم واضحة فقفل المتأخرون لاستنباطها أي استنباط أصول أصحابه فقفل المتأخرون لاستنباطها كما استنبطوا أصول الإمام ووصلوا إلى إحكامها مع الفروع فبارك الله في وصولهم حتى صارت هذه الفروع أصولاً لاستنباط أصولهم ثانياً الآثار الاستدلالية أول من صنف في الاستدلال للمذهب أي بيان وعرض وجمع الأدلة للمذهب وتأييد الرأي بالمأسور وتقوية المعقول بالمعقول كذلك هو الإمام أبو يوسف رحمه الله كما في كتبه الآثار والمسند واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى والرد على سيل الأوزاعي والخراج هذه الكتب وضعها وألفها الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى منها ما هو موجود ومنها ما هو غير موجود هذه الكتب تعتبر من كتب, كتب الاستدلال لأن الإمام أبا يوسف رحمه الله تعالى في هذه الكتب راع جانب ذكر الأدلة إذا عرض مسألة أو تكلم في حكم مسألة أو فرع كان يعرض الأدلة في تأييد ذلك القول وغيرها ثم تبعه أي تبع الإمام أبا يوسف فتلميذه الإمام محمد بن حسن رحمه الله في كتب الآسار وموطع مالك بروايته طبعا والحج على أهل المدينة وغيرها أيضا وضع الإمام محمد رحمه الله تعالى كتبا اشتدل على أقوال الإمام أبي حنيفة وشيخه أبي يوسف وأقواله هو أيضا ثالثا الآثار التفريعية الذي يروى عن الإمام رحمه الله أنه أملأ على أصحابه خمسمائة ألف مسألة خمسمائة ألف مسألة أملأ على أصحابه هذا على قول هناك أقوال أخرى وقيل غير ذلك وأشهر من تولى جمعها من أصحابه هو الإمام أبو يوسف رحمه الله أنا أقول هنا أشهر لأن الذين جمعوا واهتموا بجمع مسائل الإمام حنيف رحمه الله تعالى كثير من الكثير من طلابه ولكن أشهر هؤلاء الطلاب الذي جمع هذه المسائل هو الإمام أبو يوسف ثم دون مسائله الإمام يوسف أولا جمع مسائل الإمام الحنيفة التي تكلم وحكم فيها ثم ماذا فعل بعد ذلك قال ثم دون مسائله هو أيضا دون, رأيه, دون رأيه في المشائل ثم دون مسائله سواء التي فرعها مسائل جديدة هو قام بتفريعها واستنباطها وتخريجها أو خالف فيها إمامه هكذا ألف الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى كتبا في المسائل والفروع. فتلاه الإمام محمد بن حسن رحمه الله تعالى فدون اولا طريقة الإمام محمد رحمه الله تعالى في كتب ظاهر رواي الكتب الستة كانت على مرحلتين فدون أولاً مسائل الإمام أبي يوسف في كتبه مسائل الإمام وأبي يوسف في كتبه المبسوط والجامع الصغير والسير الصغير يعني هذه الكتب الثلاثة هي عبارة عن آراء للإمام أبي حنيفة وللإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى ثم دون مسائله مع مسائلهم يعني المسائل التي تكلم فيها الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومسائله التي تكلم هو أيضا فيها وصار يحكم عليها دون مسائله مع مسائلهم ونشر مذهبه في كتبه الأخرى مثل الجامع الكبير والسير الكبير والزيادات وغيرها هكذا انتهينا من المرحلة الأولى للمدرسة العراقية وهي المرحلة التأسيسية الآن نتكلم عن المرحلة الثانية للمدرسة العراقية وهي المرحلة التوسعية لا. يعد تلامذة أصحاب الإمام أبي حنيفة تلامذة أبي يوسف محمد وزف يعد تلامذة أصحاب الإمام أبي حنيفة العراقيين وتلامذة تلامذتهم ومن بعدهم من العراقيين رجال هذه المرحلة المرحلة التوسعية هؤلاء يعدون رجال هذه المرحلة وإنما قيدت كلامي بالعراقيين لأن حديثنا هنا عن المرحلة التوسعية التي مرت بها مدرسة العراق فقط للمذهب الحنفي عموما كما لا يخفى وقلنا هذا سابقا فلا ينافي أي هذا القول لا ينافي مشاركة المدارس الأخرى هذه المدرسة في هذه المرحلة قلنا وأشمع إليكم سابقا بأن المرحلة الأولى هي المرحلة التي استبدد العراق أو المدرسة العراقية بها أما المرحلة الثانية والثالثة فالمدرسة العراقية وغيرها سيان وكل من المدارس سواء عراقية وغيرها لهم نشاطات ولهم مشاركات ولهم جهود قيمة ومشكورة في المرحلة التوسعية أو في المرحلة, المرحلة الاستقرار المذهبي فأنا أقيد كلامي هنا بالعراقيين لأن كلامنا وحديثنا يدندن حول المدرسة العراقية ولا أظن أن العبارة تخونني لو وصفت هذه المرحلة التوسعية بأنها عبارة عن أمرين مشاركة بعض رجال هذه المرحلة رجال المرحلة الأولى في جهودهم هذا الأمر الأول رجال هذه المرحلة, المرحلة التوسعية وقلنا لكم من هم هم تلامذة أصحاب الإمام ومن بعدهم مشاركة هؤلاء الرجال فارقوا من شاركوا رجال المرحلة الأولى وهي المرحلة التأسيسية في ماذا؟ في, جهودهم, أو في بعض جهودهم الأمر الثاني خدمة رجالها أي رجال هذه المرحلة جهود رجال المرحلة الأولى لا يخون للتعبير إن شاء الله إن قلنا أن هذه المرحلة يعبر عنها بهذه الأمرين الأمر الثاني خدمة رجالها رجال أو جهود رجال المرحلة الأولى نتكلم عن هذين الأمرين بنوع من التفصيل الأمر الأول مشاركة بعض رجالها رجال المرحلة الأولى في جهودهم مما ينبغي علمه أن بعض رجال هذه المرحلة قد بلغ طبقة الاجتهاد يعني يوجد في المذهب الحنفي من بلغ, طبق من بلغ طبقة الاجتهاد ما بعد الإمام وأصحابه أيضا الذي أهله أي بلوغ طبقة الاجتهاد الذي أهله أنا أقول هنا طبقة الاجتهاد ولم أقيده بقول المطلق أقول طبقة الاجتهاد فيدخل في قولنا طبقة الاجتهاد درجات طبقة الاجتهاد درجة طبقة الاجتهاد أو المجتهد المطلق والمجتهد في المذهب والمجتهد المنتسب وأصحاب الوجوه هذه درجات طبقة الاجتهاد كما سنبينها بالتفصيل نتكلم عنها إن شاء الله في محاضرتنا الأخرى عن طبقات فقهائي المذهب الحنفي نتكلم عنها بالتفصيل فهنا لم أقيد بطبقة الاجتهاد مطلق كما قيد وقلت في بلوغ أصحاب الإمامة بيوس SB محمد قلت هؤلاء بلغوا طبقة الاجتهاد المطلقة أما هنا أقول هؤلاء بلغوا طبقة الاجتهاد فمنهم من بلغ طبقة الاجتهاد المطلق ومنهم من كان مجتهدا في المذهب او في كما يقال. قد بلغ طبقة الاجتهاد الذي أهله أن يشارك الأولين في أصول المذهب وضعا ومخالفة يعني بلوغهم هذه الطبقة أهلتهم أن يخالفوا الإمام وأصحابه في بعض الأصول من أمثال يعني أذكر بعضا من رجال هذه المرحلة من أمثال الكرخي وعيسى بن أبان والرازي والخصاف رحمه الله تعالى هؤلاء طبعا بلغوا طبقة اجتهاد حتى أهلهم المشاركة مع الأولين حتى زاحمت آراءهم الأصولية آراء الأولين فحضيت بنصيب وافر في كتب المذهب الأصولية وتشرفت بأن وضعت آراؤهم إزاء آرائهم أي آراء هذه رجال هذه المرحلة إزاء آراء المرحلة الأولى فأخذت نمطا من أنماط التوسع الأصولي للمذهب الحنفي هؤلاء أصولهم كذلك وضعت وجمعت مع أصول أئمة المذهب الإمام حنيف أبي يوسف محمد وجمعت في كتب أصول المذهب ثم مهما تعددت درجات طبقة الاجتهاد واختلفت شروطها وتفاوتت كفاءات رجالها إلا أنها تتفق في قضية الاجتنباط والحكم على المسائل وإثراء المادة الفقهية بالفروع وبناء على هذه القضية شهدت هذه المرحلة حركة قوية وعظيمة وواسعة جدا في استنباط المسائل والفروع والحكم على الواقعات أذكر من هؤلاء, من هؤلاء العراقين الذين ألفوا في الواقعات أبو العباش أحمد بن محمد بن عمر الناطفي له كتاب في الواقعات بل أهلتهم, بل أهلتهم طبقتهم للنظر فيما زبره الأولون موافقة لهم أو مخالفة لهم أهلتهم طبقتهم أن يخالف الأولين في بعض آرائهم بحسب ما تقتضيه متطلبات درجاتهم الاجتهادية وضمت إلى تخريجاتهم أي ضمت مسائل مفروع التي خرجوها إلى تخريجات إمام المذهب صاحب المذهب وأصحابه وضمت إلى تخريجاتهم ومسائلهم ثم طبع على الجميع طابع المذهب الحنفي لتأخذ نمطا آخر من أنماط التوسع الفروعي للمذهب الأمر الثاني خدمة رجالها جهود رجال المرحلة الأولى يتجلى هذا الأمر بوضوح في تناول آثار الأولين التدوينية باستنباط أصولهم وقواعدهم يعني من صورة أو نمط من أنماط هذه الخدمة لجهود, المرحلة لجهود رجال المرحلة الأولى أنهم اهتموا بأصولهم كيف يهتموا بأصولهم؟ الرجال المرحله الرجاليه مرحله اولى باستنباط اصولهم استنبطوا اصولهم وقواعدهم كما فعل ذلك الإمام الرازي رحمه الله تعالى له كتاب في اسمه الفصول في الأصول له كتاب استنبط اصول الامام والصاحبين في هذا الكتاب وقلت وقواعدهم باستنباط اصولهم وقواعدهم قواعد الإمام واصحابه الاستنباطيه كما فعل الإمام ابو الحسن الكرخير رحمه الله تعالى في رسالته المشهورة المتداولة وهي رسالة في الأصول سميتها كذا في الأصول وفيها الكثير من القواعد الفقهية وقواعدهم من مسائلهم وتناول فروعهم التي جمعها الإمام رحمه الله تعالى وأسرت عن الإمام أبي يوسف شرحا وتجريدا ولواية وترجيحا كذلك يتجلى تتجلى خدمتهم لجهود رجال المرحلة التولى أنهم أخذوا مسائل رجال المرحلة الأولى وفروعهم وخدموها كيف خدموها أخذوا المسائل التي صنف ووضعها الإمام محمد رحمه الله تعالى والتي أسرت ورويت عن الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى خدموا هذه المسائل وكانت خدمتهم إما بالشرح وإما بالتجريد وإما بالرواية وإما بالترتيح أما الشرح فكالجصاص له شرحاً على الجصاص هو البكر الرازي له شرحاً على الجامع الصغير والجامع الكبير وعلي بن سنجر المعروف بابن الشباك البغد له شرحاً على الجامع الكبير وابي الحسن الكرخي له شرحاً على الجامع الصغير والجامع الكبير أما قولنا تجريداً اتي الطراعات بعض مسائلهم أي تجريد بعض المسائل الفقهية أو أبوابها والتصنيف فيها مجردة عن غيرها كما فعل خصاص في كتبه الخراج والحيال والوصايا ومناسك الحج وأدب القاضي والنفقات على الأقارب وأحكام الوقف وكما فعل القاضي أبو خاسف عبد الحميد بن عبد العزيز في كتابيه أدب القاضي والفرائض وكما فعل أبو عبد الله محمد بن الشجاع محمد بن الشجاع الثلجي في كتابيه المضاربة والمناسك وكما فعل محمد بن سماعة في كتابه أدب القاضي أما قولنا روايةً كبشر بالوليد الوليد بن خالد الكندي القاضي راوي كتب وأمالي الإمام أبي يوسف ومحمد بن سماعة راوي كتب النوادر عن أبي يوسف ومحمد وراوي الجامع الصغير والجامع الكبير وعيسى بن أبان راوي الجامع الصغير وقولي ترجيحا كما فعل الإمام القدوري فرحا وتجريحا ورواية واستدلالا واستدلالا كما فعل الإمام القدوري رحمه الله تعالى في كتابيه التقريب أي الثاني أما الأول فهو مجرد من الدلائل والتجريد فالإمام يوسف رحمه الله تعالى وضع كتابين الكتاب الأول اسمه التقريب التقريب الثاني لان التقريب الاول أيضا له لامام القدور الله تعالى ذكر مسائل الفقه مجرد عن الدلائل اما كتابه التقريب الثاني فذكر المسائل مع الادله وله كتاب عظيم يعد موسوعه فقهيه باكملها اسم هذا الكتاب التجريب وضع هذا الكتاب في الفروع الفقهيه وذكر هذه الفروع والمسائل مع احكامها مع الادله ولا يخفى أن هذا الاتساع الذي شهدته المدرسة العراقية لم يحظى بالقبول المطلق من قبل علماء المذاهب الأخرى شأنها شأن أي مذهب حتى صارت مرمى للاعتراضات والإيرادات فكان البخلص من هذا كله التدرع بسرابيل الاستدلالي فكانت جهودهم في إحاطة أقوال أئمتهم بكل أنواع الأدلة السمعية والعقلية ناطقة عن بعد أنظارهم وغور تفكيرهم وشاهدة عن ساعات دائرتهم الحديثية الوقت يداهمنا وأريد أن أجز في الكلام أسرع الفصل الثالث سمات المدرسة العراقية هذا الفصل الذي وعدناكم به ونذكر ونسرد في هذا الفصل سمات هذه المدرسة المدرسة العراقية بعد أن مخضت الدراسة السابقة المدرسة العراقية بنبد تناسب المقام واشتفت جوهرها في زبد من الكلام سنحلي لي أن أجمع شتيتها في هذا الفصل وأجعله بمسابة وأجعله نتائج تنم منها سمات المدرسة التي تسمت بها في مرحلتيها خصوصاً وأنني أرجأت الكلام في بعض مباحثها لهذا الموضع روما للإيضاح وقصداً للاختصار فأقول وبالله التوفيق أولاً سمات المرحلة الأولى التأسيسية تعتبر واحد تعتبر هذه المدرسة أصلاً للمدارس الأخرى اثنين إن أصول هذه المدرسة لم يستقل بوضعها مجتهد واحد بل جماعة من المجتهدين ثلاثة إن أصول هذه المدرسة منها ما أثر عن أصحابها ومنها ما لم يؤثر أربعة إن كثيرا من أصول هذه المدرسة لم يصرح بها أصحابها وإنما هي استنباطات المتأخرين من مسائلهم وفروعهم خمسة حصول الاتفاق بين أصحاب هذه الأصول في عد الأصول العامة السبعة وهي الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والإجماع والقياس والاستحسان والعرف أصولا لاستنباطاتهم الفرعية ستة وقوع اختلاف في بعض الأصول التفصيلية بين أصحابها سبعة إن المسائل التي دونت في هذه المرحلة اشترك في استنباطها وتخريجها والحكم عليها جماعة من المجتهدين ثمانية جمعها بين طريقتي الفقهاء طريقة أهل الرأي وطريقة أهل الحديث تسعة آراء أصحاب هذه المرحلة تعتبر نتائج الفحص في ثلاثة مدارس العراقية المدنية الشامية عشرة تعتبر هذه المدرسة مرجعاً للمسائل القضائية إحدى عشر هذه المدرسة في علم المغازي وسيادتها فيها 12 اشتهارها بحدة القياس ودقته 13 تدوين أصحابها أصول مذهبهم 14 تدوين أصحابها فروع مذهبهم 15 اهتمام أصحابها بالاستدلال لأقوالهم وخصوصا بالسنة ثانيا سمات المرحلة الثانية التوسعية بلوغ بعض أصحاب هذه المرحلة طبقة الاجتهاد مشاركة أصحابها أصحاب المرحلة الأولى في وضع أصول المذهب مخالفة أصحابها أصحاب المرحلة الأولى في بعض الأصول مشاركة أصحابها أصحاب المرحلة الأولى في استنباط المسائل وتخليجها والحكم عليها تطرق أصحابها للواقعات والنوازل والحكم عليها موافقة أصحابها أصحاب المرحلة الأولى في أغلب المسائل الفرعية مخالفة أصحابها أصحاب المرحلة الأولى في بعض المسائل الفرعية استنباط أصحابها أصول أصحاب المرحلة الأولى من مسائلهم استبات أصحابها قواعد أصحاب المرحلة الأولى من مسائلهم روواية أصحابها المساائللة والكوب عن أصحاب المرحلة الأولى. شرك أصحابها مسائللة وكوب أصحاب المرحلة الأولى تجريد أصحابها بعض المساائل الفقية في مصنفات خاصة. ترجيح أصحابها بعض أقوال أئمتهم على بعض اهتمام أصحابها بالاستدلال لاقوال أئمتهم والدفاع عنها وخصوصا بالسنة الباب الثاني المدارس الأخرى غير المدرسة, غير المدرسة العراقية هنا أيضاً في تمهيد مقدمة في المدارس الأخرى خضع المذهب الحنفي كغيره من المذاهب إلى عاملين عامل الزمان وعامل المكان ومن الخطأ جدا. أن نغفل عن تدرج هذين العاملين في التأثير على انتشارات المذاهد وتوسعاتها بل على كفاءات رجالها ومهاراتهم ومناهجهم الفقهية وإذا جعلنا هذين العاملين قاعدتين للبناء التتبعي في رجال الحنفية من أقدم زمن وأول مكان للمذهب الحنفي إلى آخر زمن لنموه وتطوره وآخر مكان للوصول وانتشاره ألفيناهم الرجال الحنفية أعضاء فعالة ومؤسرة للجسد المذهبي ووجدناهم يمثلون مدارس قامت على غرار المدرسة العراقية التي كان لها فيما بعد الأثر الواضح في نمو المذهبي وإسرائه أصولا وفروعا حتى صارت تزاحم المدرسة العراقية في كثير من سماتها ومنهجيتها الفقهية وبما أن تتبع هذه المدارس التتبع الدقيق والبحث عن رجالها والتنقيب عن آرائهم ومناهجهم ثم دراستها الدراسة الشاملة بنوع من الإطناب والإيفاء يفتقر إلى الوقت المديد الذي يضيق عليه قطراه في هذه العجالة لذا ارتأيت أن أكتب عن مدرستين عظيمتين من أوضح هذه المدارس أثرا وأشهرها ذكرا وأكثرها تطويرا للمذهب وإبداعا فيه هما مدرسة ما وراء النهر ومدرسة بلخين التي ترنمت الألسن بجهودهم المباركة في خدمة المذهبي واكتحلت الأعين بجميل آثارهم التدوينية وتزينت الكتب بإشادة مآسرهم الفقهية حتى كادت أن تستبد بالذكر الاستقلالي والذكر التبعي للمدرسة العراقية للإيجاز والاختصار نختصر الكلام وندخل فورا في الحديث عن مدرسة ما وراء النهر يعني أنا تكلمت هنا أيضا عن الأسباب التي يعني الأسباب التي رعيتها في اصطفاء واختيار هاتين المدرستين دون المدارس الحنفية الاخرى تكلمت عن هذه الأسباب <تصفيق> شيوخ مدرسة ما وراء النهر إن شاء الله نتكلم عنها نتكلم عنها إن شاء الله نعم نعم هو لا سنتكلم عنهم إن شاء الله أو نتطرق نلفت بس في قضية هنا مهمة أظن نعم هذه قضية أيضا مهمة كتبتها في التمهيد لابد من مراعاتها نعم وأمر آخر لا بد من توضيحه قبل الشروع في المقصود وهو أن المدارس الحنفية مهما تعددت لم تزل منصبغة بالصبغة العراقية أصولا وفروعا ومنهجا فقهيا فلا يلاحظ عليها غلبة أصل على أصل مما يؤثر على المنهج الاستنباطي للمدرسة كما حصلة في المذهب المالكي أو في مدارس المذهب المالكي. بناءنا على هذا الأمر غلبة أصن ت أصن على أاصل من الأصول الاستماطية لماذا تتكون هناك في الم في المذهب المالكي مدرسة المدرسة المدنية والمدرسة المسرية. المدرسة المدنية كانت تقدم أو كانت ترى تقديم السنة المرفة على السنة المأصورة. وتزعم هذه المدرسة الإمام ابن ماجشون رحمه الله تعالى وأيده وناصره من المصريين ابن وهب ومن أندرسين ابن حبيب تزعم هذا المنهج او هذه المدرسة الإمام ابن ماجشون رحمه الله تعالى أما المدرسة المصرية فكانت ترى تقديم السنة المأسورة على السنة المرفوعة والسنة المأسورة والمسنة المرفوعة فلاهما أصلاً من أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى في المثابين فالمدرسة المصرية كانت تغلب أو كانت ترى تقديم السنة المأسورة على السنة المرفوعة وتزعم هذا المنهج من كبار أصحاب الإمام مالك الإمام عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى فهكذا صار هناك عندنا مدرستان كل مدرسة لها منهج استنباطي للفروع كذلك لا يلاحظ عليها أي على مدارس المذهب الحنفي لا يلاحظ عليها تأثرها بمذاهب ومناهج أخرى مما يلزم منه وجود مدرسة تجمع بين طريقتين أو منهجين فقهيين كذلك كما حصل في المذهب المالكي هناك مدرسة في المذهب المالكي مدرسة تسمى بالمدرسة العراقية هذه المدرسة العراقية المالكيون العراقيون تأثروا بالمنهج والفقه السائد بالعراق ووفقه الإماء بحنيفة فتأثروا بمنهجية الأحناف فكان لهم منهج خاص ومنهج معين في الفقه يجمع بين طريقة المالكية ومنهج الحنفية وإن وجدت مثل هذه الأمور في المرحلة الأولى من مراحل المدرسة العراقية وكانت شمة من شماتها إلا أنها تنعدم في غيرها من المدارس, الأخرى المدارس الحنفية لاقتناعها أي مدارس الحنفية لاقتناعها بالمدرسة العراقية أصلاً ومرجعاً لها اقتناعاً لا يقبل المحاصة مع مخالفتها لها في أمور لا تمحوا عنها تلك الصبغة الفصل الأول من الباب الثاني مدرسة ما وراء النهر إن المراد ببلاد ما وراء النهر باعتبار الاصطلاح الجغرافي هو عدد من البلاد المستقلة عن بعضها حكما وسقافة وحضارة وعادة وحدودا ومناخا ومناخ وتضاريسا أما المعني بها غالبا في اصطلاح فقهاء الحنفية المعني بما وراء النهر أو علماء ما وراء النهر في اصطلاح فقهاء الحنفية غالبا قلنا هو بلدتا بخارا وسمرقنت كما بينه المحقق الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى عند شرح قول صاحب الهداية يقول صاحب الهداية لم ومشايخنا رحمه الله لم يفتوا بجواز ذلك هذه عبارة لصاحب الهداية قال ومشايخنا رحمه الله لم يفتوا بجواز ذلك يقول المحقق الكمال بن الهمام في فتح القدير يعني أي صاحب الهداية يعني مشايخ ما وراء النهر من بخارا وسمرقند وفي الحقيقة إن البلاد التي درجت تحت الصلاح ما وراء النهر الجغرافي كبخارة وسمرقنت وشاش ونسف وفرغانة ومرغينان وسغد وخوارزم وغيرها هذه البلاد في الحقيقة أنجبت الكثير من فقهاء الحنفية الذين كانت لهم جهود ناصحة وآثار واضحة في خدمة المذهب لكن لاسباب ظنية يطول سردها انتخبت بخارة وسمرقا من بينها من بين هذه المدن يعني لتمثيل المذهب الحنفي تحت مصطلح ما وراء النهر الفقري ثم إنه كثيرا ما تمر بنا هذه العبارات علماء ما وراء علماء علماء أو مشايخ ما وراء النهر علماء أو مشايخ بخارة علماء أو مشايخ سمرقن في كتب السادة الحنفية المشهورة في حين لا نكاد نجد مثل هذه العبارات منسوبة إلى شاش أو إلى نسف أو إلى صغد أو إلى, إلى آخره إلا في النادر القليل وإن نبغ في هذه البلاد رجال لا يستغنى عن رأيهم العلمي ونتاجهم الفقهي ألبتة مما يدل على شهرة هاتين البلدتين التي طغت على غيرها في حدود الاصصلاح الفقهي الحنفي الذي هو موضوع بحثنا في هذا الفصل غير أني ألحبت بهما ببخارة وشمرطن غيرهما من بلاد ما وراء النهر في هذا البحث يعني لشمولية البحث وعدم البخس وقبل هذا كله لاتفاقها جميعا, جميعا جميع هذه المدن التي هي داخل في اصلاح ما وراء النهر الجغرافي في الاستفادة من بعضها وتمثيلها منهجاً موحداً وإن حصل تباين بين آرائها أحياناً في بعض المسائل شيوع المذهب الحنفي في بلاد ما وراء النهر كيف انتشر وشاع المذهب الحنفي في هذه بلاد لم تحظى بلاد ما وراء النهر كما حظيت أختها بلخ بشرف انتقال المذهب إليها مباشرة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله الأمر الذي تأخر قليلاً إلى زمن الآخذين عن أصحاب الإمام رحمه الله ولست أعني بانتقال المذهب مجرد نقل علمائها آراء الإمام وفقهه إلى بلادهم وإلا فقد سبت عن جملة من البخاريين والسمرقنديين والخوارزمين التلقي عن الإمام والسماع منه لكن عنيتوا التأثير على أهل البلدة بنشر المذهب بين ربوعها وبسه في صدور أهلها وهذا ما فعله حقا الآخذون عن أصحاب الإمام أبي حنيف رحمه الله من أمثال الإمام المجتهدي أبي حفص أحمد بن حفص البخاري الملقب بالكبير الإمام أحمد بن حفص الملقب بالكبير البخاري رحمه الله تعالى لقب بالكبير للتمييز بينه وبين ابنه وهو أيضا ابنه أيضا يكنى بأبي حفص لكنه أبو حفص الصغير وهو الكبير الذي كسر طلابه طلاب أبي حفص الكبير بحيث لا يحشيهم عد ولا يحيطهم حد يقول في الجواهر المضية وهذا السمعاني يقول إن بخيز خزاء من بخارة اسم موضع في بخارة خلقا من أصحاب أبي حفص الكبير لا يحصون وهذا في قرية من قرى بخارة وقال أيضا في ترجمته روى عنه خلق لا يحصون وهكذا خصبت هذه المدرسة أي العلماء الذين جاءوا وأخذوا العلم عن أصحاب الإمامة بحنيفة ونقلوها بعد هذا خصبت هذه المدرسة وتسلسل عطاؤها طبقة بعد طبقة وكثر, وكثر فقهاؤها حتى قال في الجواهر المضية هناك عبارات نفيسة جدا نقلها عبدال... الإمام عبدالقاد القرشي في مقدمة أو في أول جواهر مضية يعني تدل على, ك... على كسرة علماء هذه البلاد يقول ومقبرة الصدور معروفة بظاهر باب كلاباز فيها أمم لا يحصون من الحنفية وكذلك مقبرة القضاة السبعة قريبة من بخارة فيها أمم لا يحصون وأحدهم أبو زيد الدبوسي وقال أيضا وأبو نصر العياضي من أصحابنا يقال إنه لما استشهد خلف بعده أربعين رجلا من أصحابه كل واحد منهم من أقران أبي منصور الماتريدي ومن يحصي أيضا كذا نقل الإمام عبدالقادر القراشير رحمه الله تعالى جاء بغرر ودرر من الأقوال في إشاعة أو في شوع المذهب الحنفي في تلك البلاد عليكم بمقدمة أو في أول كتاب الجواهر المضية في طبقات أو في تراجم الحنفية رحم الله تعالى نريد أن نختصر لأن الوقت قد أهمنا علماء مدرسة ما وراء النهر من العسير جدا تقصي علماء هذه المدرسة التي أثبتت وجودها العلمية والمذهبية بشبه استقلالية عن طريق تميز رجالها وتميز رأيها وتميز جهودها لكن الوقوف على طرق تعبيرهم عن هذه الاستقلالية بإلقاء نظرة على مواهبهم على مواهبهم العلمية وأثرهم الملحوظ في خدمة المذهب قد يكون أمرا يطيقه الوسع نريد أن نتكلم فقط عن مواهب علماء هذه المدرسة نستطيع بهذه الطريقة نتكلم نعرف يعني ما إلى ماذا وصل علماء هذه المدرسة بلغ علماء هذه المدرسة طبقة الإمامة والاجتهاد أذكر لكم على سبيل المثال الذين بلغوا طبقة الإمامة والاجتهاد من هذه المدرسة أذكر منهم الإمامة أبا حفص الكبير وابنه أبا حفص الصغير وعبد الله بن محمد بن يعقوب السبذموني وهو الملقب بالأستاذ في المذهبي. وابا بكر محمد بن الفضل الكماري والقاضي الحسين ابن خضر ابي علي النسفي وعبد العزيز بن احمد شمس ائمه الحلوانية ومحمد ابن ومحمد بن أحمد ومحمد بن احمد شمس الائمه السرخسيه السرخسي أو السرخسي فلا واحد وطاهر بن أحمد صاحبا خلاصة الفتاوى ومحمود بن أحمد ابن عبد العزيز بن عمر بن ماذة صاحب المحيط البرهاني والذخيرة ومحمد بن يوسف أبا القاسم السمرقندي صاحب الفقه النافع وحمد بن إبراهيم قوام الدين الصفار وحسن بن منصور فخر الدين قاضي خان وعلي بن أبي بكل المرغناني صاحب الهداية هؤلاء تقريبا وغيرهم الكثير جدا على سبيل المثال هؤلاء بلغوا طبقة الاجتهاد بلغ علماء هذه المدرسة طبقة الإمامة والاجتهاد حتى استحق بعضهم أن يكون حدا يؤزن بانتهاء طبقة من طبقات فقهاء المذهب الزمنية وبابتداء طبقة أخرى كما قالوا في السلف هم, الإمام هم من الإمام أبي حنيفة إلى محمد رحمه الله والخلف من الإمام محمد إلى شمس الأئمة الحلواني انظر واحد من علماء هذه المدرسة كان حدا لطبقة من الطبقات إلى شمس الأئمة الحلواني رحمه الله وهو بخاري والمتأخرون من شمس الأئمة الحلواني إلى حافظ الدين البخاري وهو أيضا رحمه الله وبغض النظر عن قيمة هذا التقسيم العلمية فجعل هؤلاء الأئمة حدوداً لفترات زمنية مديدة يشعر بما احتل علماء هذه المدرسة من مكانة فقهية مرموقة في المذهب خصوصا عندما جعل بعضهم حداً لتوقف الاجتهاد أو خلو المذهب منه وهو الإمام حافظ الدين أنس فيه رحمه الله تعالى ثم إن من يبلغ طبقة الاجتهاد يلازمه أمران كأي طبقة من طبقات الفقه هما الوصف والأثر فاتصاف هؤلاء المجتهدين بحفظ المذهبي والإمامة في الأصول والفروع والمخالفة في الرأي يعني بلغ بهؤلاء أنهم خالفوا آراء الأئمة أئمة المذهب الإمام والصاحب وتمسيل المرجعية ثم إثراء المذهب باستنباط المسائل وتخريجها والحكم عليها أمور سابتة عن مقتضيات طبقتهم جهود علماء هذه المدرسة من الحقائق التي لا تخفى أن لعلماء ما وراء النهر أعظم الجهد وأوضحه في توسع المذهبي وتطوره أصوليا وفروعيا خصوصا بعد أخذ مصنفاتهم النصيب الأوفراء والمساحة العظمى من مكتبته وبعد أن أحرزوا قصب السبق لهم سبق علماء هذه مدرسة في بعض الأمور مثل استنباطهم لأصول أئمة المذهب ووضعها ووضع علم الخلاف كالإمام أبي زيد الدبوسي رحمه الله تعالى يعد أول من وضع علم الخلاف وأظهره في الوجود كما وصف ونظمهم الفقه كانوا من السباق في نظم الفقه وبعد أن أحرزوا قصب السبق في بعض صور هذا النمو والتوسع الأمر الذي نود أن تكون منا لفتة إلى نشرهم المذهب واستنباطهم للأصول وتوسعهم في الفروع وريادتهم في الواقعات والنوازل أولا نتكلم عن نشرهم للمذهب يدل كلام صاحبي الجواهر المضية الذي قدمناه واختصرنا منه الكثير يعني في كثرة علماء بخارة وسمرقن على الجهود التي بذلها رجال تلك البقاع في نشر المذهب فور تنقيه من أصحاب الإمام رحمه الله والأمر الذي لم ينوه به هناك أي في كلام صاحب الجواهد أن هذه المدرسة لم تقف جهودها في نشره عند نهر جيحون فقط بل عبرته إلى خراسان ونيسابور وخوارزم والهند والروم كما يظهر جليا من تتبع تراجم الفقهاء فلا غروة أن تكون منبعا لانبساق الروافد المذهبية منها ثانيا استباطهم للأصول مر معنا في المدرسة العراقية أن الإمام أبا حنيفة وأصحابه رحمهم الله لم تؤثر عنهم أصولهم وقواعدهم التفصيلية وإنما قام علماء المذهب باستنباطها ووضعها على ضوء مسائلهم وفروعهم وكذلك أشرنا هناك أن مرحلة الاستنباط لهذه الأصول شارك فيها علماء المذهب على اختلاف مدارس وبلادهم لكن الجدير بالذكر هنا أن لعلماء ما وراء النهري المتقدمين منهم طريقة حسنة في استنباط هذه الأصول ووضعها أذكر لكم على سبيل المثال أصول أو, أو, أو الذين وصفوا بهذا الوصف بأن لهم طريقة حسنة ابتكار وطريقة جديدة في وضع الأصول الذين وصفوا من علماء ما وراء النهر بهذا الوصف أن له طريقة حسنة في الأصول وصف بها على سبيل المثال فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي ومحمد بن عبد الله السرخة ومحمد بن محمد العميدي السمرقندي ومحمد بن حسين المعروف ببكر خواهر زادة وغيرهم الكثير جدا هؤلاء كانت لهم طريقة حسنة في استنباط هذه الأصول ووضعها حتى صارت كتبهم الأصولية مرجعا لمعرفة أصول الإمام أبي حنيفة واصحابه رحمه الله نذكر على صبيل المثال أصول الإمام البزدوي رحمه الله تعالى وأصول الإمام السرخسي رحمه الله تعالى فصارت أصولهم مرجعا لمعرفة أصول الإمام أبي حنيفة ولمعرفة آراء أئمة العراق الأصولية هؤلاء وضعوا كتبهم في الأصول وضعوا فيها أصول الإمام وأصحابه وأصول أئمة العراق كالإمام الكرخي وعيش بن أمان والرازي والقصاه وما أشبه ذلك إذ أنها أي أصول أئمة العراق أيضا لم تقفل من قبلهم بل لو لما حفظت ثم جاء المتأخرون يعني من علماء مدرسة ما وراء النهر جاء المتأخرون منهم وتحاصوا الأمر مع المتقدمين فمنهم من وضع كتبا على منوالهم ان وضعوا كتبا في الأصول يعني نذكر على سبيل المثال لامشيل ما تريدي بدل النظر لاسمندي سمرقندي ميزان الأصول لسمرقندي محمد بن احمد والمنتخب لحسام الدين الافسي والمنار للنسفي وشرح كشف الأسرار ومنهم من شرح اصولهم مثل الكافي في شرح أصول البزدوي لحسام الدين الصغناقي وكشف الأسرار للشيخ عبد العزيز البخاري شرح أصول البزدوي وجامع اسرار شرح متن منار الكافي ومنهم من ابتكر منهجا جديدا في الأصول كالإمام صدر الشريعة الأصغر عبيد الله المحبوبي رحمه الله تعالى في كتابه التنقيح وشرحه التوضيح طريقة جديدة ابتكرها بأن جمع أصول البزدوي رحمه الله تعالى وصول ابن الحاجب من المالكية حتى صار عملهم جميعا يمثل أعظم توسع في تاريخ المذهب الأصولي الذي يعد كذلك من خصوصيات هذه المدرسة توسعهم في الفروع نحن قلنا جهود علماء هذه المدرسة تنوعت في نشر المذهبي وفي استنباط من الأصول وتوسعهم في الفروع وفي منهج وفي ريادة في الواقعات والنوازل غير أن الوقت قد, قد ضاق علينا كثيرا نريد أن نلخص وندخل في المدرسة الثانية وهي مدرسة بلغ ونتكلم عنها ونليم ببعض المعلومات عنها أما بقية الكلام والمعلومات الموجودة في هذا موجودة في البحث يعني وتطبع لكم هذه البحوث إن شاء الله مدرسة بلخ تعتبر مدينة بلخ قاعدة إقليم القرسان العظيم ذلك الإقليم الذي اجتمل على أمهات من البلاد كنيسة بورة وهاراتة ومروى وسرخس وغيرها الألوف وأنجب الألوف المؤلفة من العلماء الراسخين والمحدثين الحافظين والفقهاء العباقرة الذين انفتقت أزاهير العلوم عن نشر جهود منفواح وخصة بلخ من بينها بتربع المذهب الحنفي على تقومها وإعراق أهلها فيه الأمر الذي قيض لها أن تعرب عن حنفيتها باستقلال علمائها عن غيرها من المدن القرسانية بتمثيلها مدينة حنفية تحاكي المدرسة العراقية في شماتها وتزاحمها في تميزاتها فأشبتوا وجودهم العلمية على أرض المذهب بتقريجاتهم المحكمات وآرائهم الشخصية ومخالفاتهم الفردية أو الجماعية له أحيانا ولا جرم أن كانت لهم أرفاض عظيمة ومشاركات مشكورة وأياد سابغة في نمو المذهب وتوسعه حتى شحنت كتبه بفقههم وأسمائهم واسم مدرستهم التي تطلبت منا وقفة على منهجها وآسارها وسماتها وما نحتفي بذكري في هذا الفصل إن شاء الله تعالى شيوع المذهب الحنفي بمدينة بلخ البلخيون حنفي المذهبي منذ أن اتصلت البعسات الأولى من أهلها بحلقة الإمام أبي حنيفة اتصالوا مدينة بلخ بالمذهب الحنفي ظهر هذا الاتصال باتصال علمائها بالإمام أبي حنيفة مباشرة ثم بحلقات البلغيون اتصلوا بالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى مباشرة ثم بحلقات أصحابه حتى هذا إلى هذا الزمان بل تعد حنفية كلها بل إن أوائلهم لم يعدلوا بالإمام أبي حنيفة أحداً هناك نقول ونصوص عن بعض العلماء أن البلخيين لم يعدلوا بالإمام أبي حنيفة أحداً من العلماء والكلام عن المدرسة البلخية يعني في عدة مراحل أو في عدة نقاط عن مدرسة البلخية وشيوع المذهب الحنيفي في بلخ وكذلك عن علماء مدرسة بلخ منهم ثم كانت كلام عن جهود علماء مدرسة بلخ ما هي؟ ثم سمات مدرسة بلغ ما هي والوقت قد أهمنا ولم تبقى لنا إلا خمس دقائق نختم هذا البحث بكلمة وجيزة صغيرة تعد خاتمة لهذا البحث في ختام هذا البحث أود أن ألفت همم الباحثين في المذهب الحنفي إلى دراسة نتائج اتساع الرقعة التي ساد بها المذهب والتي من أهمها كثرة المدارس الحنفية متمثلة في رجالها وتخريجاتها وترجيحاتها وأحكامها ومؤلفاتها ومتأثرة بأقاليمها وأعرافها وتقلباتها الزمنية وأقول إن مثل هذه الدراسات ستستثمر المذهب بصورة أدق مما هو عليه خصوصا إذا تأششت هذه الدراسات على كشف مناهج هذه المدارس وتقييم أفكارها وربط آرائها بكل ما هو جديد وحديث من النوازن هناك مدرستان عظيمتان من مدارس الحنفية شعرت بمسؤوليتها اتجاه المذهب فقامت بكل ما لها من حول وطول بخدمته وهي مدرستاء الروم يعني تركيا والهند اللتان تستحقان فعلا نظرة منها وعناية خصوصا بعد محاولتهما في رفع الغموض والاضطراب عن الأقوال الراجحة في المذهبي بوضع علمائها كتابين كان لهما الأثر الملموس والمشكور على مرحلة الترجيح فيه في المذهب وهما مجلة الأحكام العدلية التي وضعها علماء الدولة العثمانية والفتاوى العالم التي جمعها علماء الهند إن مثل هاتين المدرستين التي زخرتا بالعلماء وإن كانتا متأخرتين عما سلفنا ذكره لجديرتان بعدم الغض عنهما نظرا إلى شحبهما وسعيهما الحسيث في تسميل المذهب الحنفي أخيرا نقول إن مثل هذه الأبحاث إذا قامت على أس الصدق والإخلاص وأسبغت بالتوفيق والسداد سيكتب لها النجاح والفلاح إن شاء الله تعالى أقول هذا وأستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه إنه والتواب الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في سؤال استفساره هنا في التماس من بعض الإخوان يقول أستاذة الفضلاء أرجو تزويدنا نسخة عن المحاضرات لأن المعلومات كثيرة ولا نستطيع كتابة كل شيء فنحتاج إلى مراجعة الأوراق لنربطها مع ما يقول الشيوخ الفضلاء لتتم الفائدة وجزاكم الله خير هذا أمر حاصل إن شاء الله نقول من قبل المنتدى